قال ايل غاض الى الشاعر الاديب محمد علي النادر الكربلائي <تصفيق> يا اخوي شفت إيد اسمك يا ولدا من جاء تقطعنا وعلى حالتك ضنوات بينا صحت بي sheveti yisma kilda nim ان شاء الله دي النهارده عرضا برامج دوله شجاوب لا رحي واتلك الايدام شاقل هالو شفيت سيكنا بالغيام يا دوم الواج يا يا يا مقدام